فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بِغَيْرِ الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون